إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا தவிலவீன ஜல ஓசூலி வல் கி தவிலவிலவிய கவில வய وَبِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ مَكَثَ فُرُثٌ مَّا آمَنُوسٌ مَكَثَ فُرُثٌ مَزَادُ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا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 اياب تغون عنده من العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يَوُبِئُ بِهِ وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِن اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا